حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد اللي يجيني يا بنت بطا واحب جورك الله, الله ويش هالصد ما هو بحق توالني وتنساني ان كان عندك حكابي خامل السد فانت اهم صاد Mm. Uh... katbad la يا الراجه اللي يجيني من صا فيني على الشده وقت الرخا واجد ربعي وصير جاري كان ما انت هم على الشده وقت الرخا واجد ربعي and <laughs> I